و ق ا ل و ا ق ل و ب ن أكنة ا مما في ت د ع و ن ا إ ل ي وفي ه آ ذ ا ن ن ا وقر ومن ب ي ن ن ا و ب ي ن ك للعلوم الاسلاميه مثلكم يوحى إ ل ي انما إ ل ه ك م اله واحد فاستقيموا إ ل ي ه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم ب ا ل آ خ ر ه هم كافرون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 و هي دقان فقالها ل وللارضي تياقو عن او كرها اي تياقو عن او كرها قالتا اتين قائعين فقضاهن سدع سماوات في ا و م ا ي ن ي و ا و ح ى ف ي كل سماء امراه و ا و ح ى ف ي كل سماء فان امرها وزينا السماء الدنيا ب ن ص ا ب ي ح وحفظا ذلك ت ق د ي ر العزيز العليم ف إ ن أ ع ر ض و ا فقل أ ن ذ ر ت ك م ص ا ع ق ة مثل ص ا ع ق ة عاد وثمود اذ جاءتهم الرسل من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم أ لا تعبدوا إ ل ا الله قالوا لو شاء ربنا ل أ ن ز ل ملائكه ف إ ن ا بما أ ر س ل ت م به كافرون ف أ م ا عاد و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 ف ق ا ل و ا ل ج ن و د ه م م ا شهدتم ع ل ي ن ا ق ا ل و ا أنطقنا الله ا ل ذ ي أنطق ك ل شيء فهو خ ل ق م أ و ل مرة و إ ل ي ه ترجعون و م ا كنتم تستفرون أن يشهد ع ل ي ك م س م م ع ك و ل ا أبصاركم ولا أ ب ص ا ر ك م ولا جنودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم, الله لا يعلم كثيرا م ما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أ ر د ا ك م فاصبحتم من الخاسرين ف إ ن يصبروا فالنار مثوا لهم و إ ن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إ ن ه م كانوا خاشرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا ا ل ق ر آ ن والغوا فيه لعلكم تغلبون ف ل ن ب ي ق ن الذين كفروا عذابا شديدا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 ن ج ع ل ه م ا تحت ل ه د ا م ن ا ل ي ك و ن من ا ا ل أ س ع و ي ن إن ا ل ذ ي ن قالوا ر ب ن ا ا ل ل ه ثم ا س ت ق ا م و ا ت ت ن ز ل ع ل ي ه م ا ل ل م ا ئ ك ة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 ولا ت س ت و ي ا ل ح س ن ة و ل السيئة ا ا ف ع ه النابلسي ي ي وما ي للعلوم ي ن ا ي ل ق ا إ ل ا هو ي م ي ه م ن الشيطان نزر ف ا س ت ع ذ ب ا ل ل ه إنه هو ا ل س م العليم م ي ع و ن آ ي ا ت ه ا ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ر و ا ل ش م س و ا ل ق م ر ل الاسلاميه تسجدوا ل ل ش م س و للقمر و ا ج د و ا ل ه ل خلقهن ذ ي إن ن ك ت إ ا تعبدون فإن استكبروا, فالذين عند ربك يسبحون له فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها المال وربت إن الذي ل أحياها م و ت ى إ س ه ع ل كل ى شيء قدير إن ا ل ذ ي ن يلحدون في ي آ ا ت ن ا ل ا ي خ و ن ع ل ي ن ا أ و م ن الاسلاميه من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 موسوعه ا ا ي ق ا ما ي ل للرسل ن ا ب ل م ي للعلوم ا ل ا س ل ا آ ي ا ت ه موسوعه النابلسي ذ ي م ن للعلوم ا ل ذ ي ن ل ا ي ؤ م ن ن و ف ي آ ذ ا ه قد آتينا موسوعه النابلسي ف ه و للعلوم و ا م ة ق ر ب الاسلاميه ق ض ي بينهم ن و إ ف ي ش ر ب من عمل اسماء ل ل ح ا ف ف ن ه و ن أ س الله الحسنى وما ربك ب ا م ل إليه ل يرب ع م ا ل س ا ع ة و م من ثمرات من م ا ا تخرج أ م ه النابلسي وما م ت ح م أنثى للعلوم م ي و ي ن ا د ي أين ه ش ر ك ا ق ا ل و ا آذناك م ا منا من ش ه ي د وضل ع ه م ن دعاء الخير و إ م س و ا ه النابلسي ق و للعلوم ن ه ي الاسلاميه ل و ل م و ر و ع ت إلى ربي إن لي ربي ن ع د ه ل ل ح س ن ف ل ا ب ئ ن ا ل ذ ي ن ك ف ل و م ا ع م ل و ا و ل ا م ي ق ن ه م من ع ذ ا ب غليظ و إ ذ ا أ ن ع م ن ا ع ل ى ا ل إ ن س ا ن أعرض و ن ب ج ى وإذا موسوعه د النابلسي ي أرأيتم ك ن من للعلوم ي آ ا ت ل ا في ا ل آ ف ا ق و م ي ه حتى يتبين ل ه م أنه الله ح ق و م يكفي بربك أ ن على كل ل شيء شهيد أ ا إنهم في مرية من مرية في ل ق ا ء ربهم ألا